ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين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 مُرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِم يَكْتُبُونَ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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ